موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربه الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بنا من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم نبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل نبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشسها ثم نكسوها لحنا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 وَمَا دَخَلُهُ نَيَأْتِيَنكَ سَعْيًا وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبا في كل سنبلة مئة حبا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لَقُمَ الَّوْوَ لَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَقُمْ أَجْرُهُمْ يَجْرَرٌ بِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلُهُمْ عَرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ غَنِيٌّ حَلِيمٌ